من الله الرحمن الرحيم وبه السعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطافرين آه اللهم, آه محمد آه اللهم آه محمد آه وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحفى تختص بحال الضروريات وتعذر امتثال الأوامر الأولى او بحال الحرج امتفالها لاستيمم ووضوء الجبيرة ووضوء الجبيرة فغسلها وصلاة العاجز عن القيام او القعود وصلاة الغريب كان الكلام في الدرس الماضي حول مسألة اجزاء وطرحنا في هذه المسألة سؤالين وقلنا لابد من البحث عنه السؤال الأول هل يجزي المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا والسؤال الثاني هل يجزي المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقع ام لا قلنا هذان بحثان يحتاج الإنسان أن يبحث عنه كلامنا اليوم يقع في البحث الأول هل المأمور به بالأمر الاضطراري اتضع معنى الاضطراري هل المأمور به بالأمر الاضطراري البدني الاضطراري هل يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي عند امتثال الاضطراري أم لا هذا هو السؤال لبحث هذا اليوم المصنف يقول العلماء جميعا العلماء جميعا أكتوا بالإجداء قالوا نعم يجزي المأمور به بالأمر الاضطراري عند انتفاله عن المأمور به بالأمر الواقع قالوا بالإجداء إلا أن المصنف يقول قبل البحث والقول لماذا حكم الفقهاء بالاجزاء قبل ذلك لا بأس ان نقول ان الشريعه المطهره وردت فيها اوامر كثيره بل قد نقول لا تعد ولا تحصى ورد فيها الامر بالاضطراريات عند العجز عن الواقعيات المعروف ان المكلف اذا عجز عن الاتيان بفعله سقط عنه الفعل المعروف هكذا لماذا لان التكليف من شرائطه العامه العقل والبلوغ والقدره فاذا سقط احدهما سقط التكليف عن المكلفه فاذا لم يكن الانسان بالغا لا يكلف اذا لم يكن قادرا لا يكلف من باب لا يكلف الله نفسا الا هو فإذا نفّس عجز عجز عمل الاتيان بالمأموري به تقطع. إلا أن الشارع هذا حكمه العاد إذا عجز المكلف عن الاتيان بما هو مكلف به تقطع. إلا أن الشارع في بعض الأمور العبادية خصوصاً. في بعض الأمور العبادية خصوصا قال إذا عجز المكلف عن هذا لا يسقط عنه مطلقا وإنما نجعله له بدلا اضطراريا نجعل بدلا لماذا جعل البدل قالوا لأهمية هذه الأمور حفاظا من الشارع على أن يحصل المكلف على المصلحة إن لم تكن تلك المصلحة الكاملة لا أقل يحصل على المصلحة النهاية فحفاظا من الشارع على مصالح المكلفين من أن تفوت عليهم قال إذا عجزتم عن الأمر الواقعي فعليكم بالامر الاطراري والأمثلة على ذلك كثيره مثلا الشارع يقول تجب الصلاه مع الوضوء اذا عجز المكلف عن الوضوء او لفقدان الماء او لاي امر آخر الشارع يقول انتقل إلى البدل الافتراري وهو الصلاه مع السيمم صلاه الإنسان مطلوبه من قيام الصلاة مطلوبة من قيام فإذا عجز لا تصف ينتقل إلى البدل يصلي من جلوس يصلي على الجانب الأيمن يصلي على الجانب الأيسر يصلي على ظهره يصلي بالإيماء بل حتى الغريق لا تسقط عنه الصلاه وانما ينتقل الى البدن في الصلاه الى أخرين. فالشارع بالنسبه الى بعض الامور العباديه دل اخف الصلاه اذا عجزت عن هذا فانتقل الى هذا وهذا انما يدل على حرص الشارع على عدم تفويت المصلحة والفائدة على المتكلم. هذا كمقدمة للدخول في أصل المطلب. يقول المصنف إذا تبع هذا فنأتي إلى أصل المطلب. هل يجدي المامور به بالأمر الاضطراري؟ هل تجدي عن الأمر الواقع أم لا هذا السؤال الجواب نعم حسب الفقهاء بالاجزاء لكن هذا البحث سنعبر عنه بصورة أخرى إذا امتثل المكلف ارى الإضطراري عندما يعجز عن الأمر الواقعي هل يجزي يغني يجزي الاضطرار عن الواقع أداة وقضاء أم لا أداة إذا تمكن من الواقع في داخل الوقت واضطرارا إذا تمكن عقل من الواقع في خارج الوقت طبعا هنا بحثا البحث الاول مر المكلف بعد الاتيان بالامر الاضطراري بعد الاتيان بالاضطراري لا يزول عنه الاذن يعني مثلا صلى بالتيم بعد الصلاه داخل او خارج الوقت لم يحصل على الماء إذا لم يحصل على الماء ففي الروايات يكفيك التيمم عشر سنين إذا ما تحصل الوقت خمع عشر سنين يكفيك سنين. هذا البحث ليس هنا البحث ليس إذا كان العذر باقيا إنما الكلام إذا امتثل المكلف الابتراري داخل الوقت ثم زال العذر اما داخل الوقت او زال في خارج الوقت اذا زال داخل الوقت هل يجب الاعاده واضح واذا زال خارج الوقت بعد انتهاء الوقت هل يجب القضاء ام لا عند التمكر من الوقت هل يجب القضاء أما إذا كان العذر باقي الماء مفقود المرض موجود فطبيعي لا نقول بوجوب الإعادة أو القضاء لأن العذر لا زال إنما الكلام إذا زال العذر عن المكلف سواء زال داخل الوقت أم زال في خارج الوقت هل يجب الإعادة والقضاء لا بعد بحث آخر المصنف يقول قولنا هل تجب الإعادة والقضاء هذا موقوف على محل آخر ايضا موقوف على بحث يطرح في الأصول هل تجوز المبادرة للإتيان بالإفترار في داخل الوقت اول الوقت ام ينتظر المكلف إلى قريب آخر الوقت إذا لم يحصل عن الواقع يأس الظاهر أم لا تجوز المبادرة؟ مثلا فقدت الماء أذن الظهر فقدت الماء قد فقدت الماء رأيت أتينا بحثت عن الماء في الاتجاهات الاربعه كما قرأت في اللمعة ولا ما حصل عن الماء. رأسنا أصلي لولا لا أنتظر إلى قريب آخر الوقت بمقدار ثمان ركعات إذا ما حصلت على الماء هناك اصلي هذا لحظ أصولي في الأصول موجود إن قلنا تجوز المبادرة هذا يعني أن المكلف إذا فقد الماء في أول الوقت يبحث في الاتجاهات الاربعه ان لم يحصل يتيمم يصلي هذا بناء على جواب المبادره وان قلنا لا تجوز المبادره فيجب عليه ان ينتظر الى قريب اخر الوقت هناك اذا لم يحصل يتيمم يصلي فقولنا هل تجب الاعاده او القضاء في داخل الوقت او خارج الوقت بعد التمكن من الواقعين هذا القول موقوف على القول بجواز المبادره اما لو قلنا لا تجوز المبادره فالاعاده في داخل الوقت بعد ما يمكن تطويره نعم يمكن تطور القضاء اما الاعاده فغير ممكن لماذا لانه لو صلى اول الوقت صلاته ضاربه واقعه لأننا نقول بعدم جواز المبادرة لازم يحارف إلى آخر الوقت فلو أن المكلف بناء عن, عن القول بعدم جواز المبادرة في أول الوقت هو يخلص فقيه يقول بعدم جواز المبادرة مع ذلك عندما فقد المعبادر الفقيه في الأسلاة إطباطنا ما ليش؟ لأننا نرى بعدم جواز المبادرة انتظر إلى آخر الوقت. بعد على القول بعدم جواز المبادرة أن إعادة في داخل الوقت غير متصورة. نعم يتصور فقط القضاء في خارج الوقت. إنما القول بالإجدا في داخل أو خارج. وهل تجب الاعاده في داخل أو خارج؟ مبني هذا القول على القول بجواز. مبادرة في ابو م... هذا البحث واضح ولا لا م... شيء كده واضح البحث يصير شيء كده الحمد لله عدد موارد المبادره في في م... ما سقط عنها لان الامر إلا جاء الله فلو صنف 15 صلوات عشر صلوات في الساعة الثانيه الاولى هي صلاه فبعدنا ما نقول لا عيب عيب شنو؟ عيب شيلثه لو هي المنطقه الثانيه فما ضري بل امر للاقم متوجه إليه يتوجه إليه الاقرب الصلاه بالتيمم مثلا في آخر حسب الاصح من الوقت هذا واضح اسمه فاذا كنا من القائل بعدم جواز المبادره القول بالإعادة بعد غير متفطر نعم متطور القول بالقضاء إنما القول بالاعاده والقضاء متطور على القول بجواب مبادرة في أول إلوان هذا البحث كذلك المتبسكمون جاهماً كذلك حرف بحث اولاد أنا أقول لازم نفرق بين في المبادرة هذا واضح نعم لا نفرق؟ جيد الحالين الحاله يعني طل الآن داخل الوقت واستمر العمر الى ان غابت الشمس الصلاه صلاه الظهر بعد غياب الشمس تطير اضا بعد اذا تمكن من الموت ذا غياب الشمس هل يتوضا ويعيد ويقضي <تصفيق> عفوا يحمد صلاه لا؟ هذا هو الله <تصفيق> <تصفيق>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 هذا في داخل الوقت لأن وقت الظهر والعصر ينتهي متى عند غروب الشمس لا هو الساعة الثانية الساعة عصر على الماء هل يعيد في داخل الوقت أم لا ومر أخرى لا يستمر فقد الماء إلى مضيب الشمس ثم بعد الغروب بعد غروب الشمس يحصل على الماء هل يجب عليه أن يقضي الماء فهنا داخل هذان الفحصان انما تتطور وقوعهما على القول بزواج المبادره في اول الوقت اما لو كنا نقول بعدم زواج المبادره في اول الوقت لو ان المكلف بعد الاذان فقد المرء الفقير يقول له لا تتوضا انتظر يقول له الوقت ازلج يقول انتظر أنا من القائلين بعدم جواز المبادرة يعني انتظر حتى ينتهي انتظر قبل أن ينتهي الوقت ننتظر فلا الظهر ولا هناك إذا ما حصلت عن الماء سينتهي فلو أن المكلف بادر خاله قول الفقيه وبادر وتوضّح الأرض فلا تظهر ولا ناس فلا تظهر ولا وضح شيء. فعندما نطرح هذا السؤال هل يجوز الاعاده او القضاء هذا السؤال متفرق على القول بجواز المبادره اما لو كنا نقول بعدم جوازها فالقول لا يتفرق انما تتصور فقط في الحظ فضحات افضل دحل خاص ايها المصلص ما تقول في ذلك ما تقول كي. يقول بعد ما راح بعد فرد بحث صغيره يقول المصلص بين الواقع والاسرار اكو تضارب في المصلحه واضح هذا لان الاسرار اما نقول اولا اما نقول ان أن امامك مع الواقع ياساتر في المصلحة يعني افضل مع الوضوء فهذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا مثل هذا هو مثل هذا لا، ما يكون بدل يكون عيني، مساوي وجئت بهذا أنا المكلف، أو جئت بهذا أنا لم أختص وهذا لا يقول به أحد إنما الحق أن مصلحة أن طائدة أن ثواب الأكتراري لا شك أنه أقل من ثواب من ثواب من ثواب واقعي. هل مقدمة أيضا تحفظوها تحتاج لها في المقدمة خب نعود للسؤال هل يزدئ الاقترار عند انتثاله عن الواقع إذا تمكن المكلف من الواقع بعد ذلك أم لا الجواب الجواب نعم الجواب نعم الاقترار عند انتثاله عند الأمر يغني يجزي عن الامر الواقع عند العصر يجزي، وهذا البلد الكلام كله مع دعوه المبادره اذا قلنا لا تجد مشكله اي مثل الله كله على جواب خاض السؤال الجميع حكم المصنف يقول نعم الاتفاق بين العلماء على القول بال العلماء اتفقوا على القول بالإجزاء تمكن المكلف داخل الوقت أو خارج الوقت إذا أمر بالواقع وعجز عنه يأمره المولى بالاسترارة إذا امتثل لإقتراري أجزاه وكفاه عن الواقع بعد يحرص أن يأتي بالواقع عند التمسك منه في داخل أو في خارج الوقت لا. نعم فقالوا بعد الامتثال للاعاده واجبون الصبر واجب. عجيب اتفاق قدنا اتفاق من نعم. خب لماذا هذا الاتفاق هل جاب الحكم واضح اللي الفقراء جميعا ما مختلفين نسأل جناب السيد قلنا عن السيد قلنا عن السيد الشيخ السيد الى اخره كل الاخوه يقول نعم هل هذا الحكم واضح ما تفرق بينهم يعني الحكم اصبح من الضروريات الواضحة المسلمات حتى العقل يحكم بالاجزاء ام ان هناك سر في المساله في اتفاق العلماء هل الحكم بديهي عقلي المسلم فيقول لا اتفاقهم على القول بالاجزاء ليس لبداخت المسألة ليست فديهية بل يمكن أن يقال بالعقل <تصفيق> العقل يعني ماذا؟ يعني عدم الإجزاء يمكن أن يحكم البعض بعدم الإجزاء لو تأمنا العقل العقل يقول يقول العقل يمكن يحكم بعدم الإجزاء في داخل أو في خارج الوقت ولا محذورة في ذلك. ولا إشكال العقل يقول يمكن أن أنا أن أحكم بعدم الإجداء وأقول يجب على المكلف عند تمكنه من الواقع أن يعيد في داخل الوقت وأن يقضي في خارج الوقت فالمسألة مؤقلية بديهية برورية مسلمة لا أخو العقل احتمال تحكم بعدم الإجداء يقول نعم لماذا تحكم؟ يقول أحكم لك سلب واضح لأن الاضطراري مصلحة الاضطراري اقل لو متساوية لو أكثر خ من الواقع مستحيل مساويه غير ممكن مصلحة الاضطراري اقل أقل من مصلحة الحكم الواقع فإذا فاق الواقعي وامتثلت الاضطراري أنا حصلت على ثمانين درجة بينما الواقع 100 درجة فخسرت عشرين درجه في اضطراري ثم أتمكن العقل يقول قبيح عليك ان تفوت العشرين ما دمت متمكنا فسعى لتحفيز البقير فأعد الصلاه في داخل الوقت ارق حتى تحصل على الفائده باكملها والعقل يقول والقول بالاجزاء قول بكفايه الناقص عن الكامل هذا واضح بعد مع بطر وللعلماء فلا تقول المسألة عقلية ولذا الجمل حكم من إجبار إنما هناك دليل آخر على القول بالجواب ما هو هذا الدليل؟ إلى هنا البحث واضح. مع الأخوة جميعا مشاعر البحث إلى هنا واضح؟ إذن السؤال نعود لماذا حكم الفقهاء بذلك؟ لماذا حكموا المخلص يقول حكموا لادله اربعه هذه الاربعه اما نقول لكلها مجموعان بما هو مجموع حكموا عليها حكموا بالاجزاء حكموا بالاجزاء بسببها اما نقول لمجموع الاربعه او يحصل واحد من الأربعة دليل واحد من الاربعه التي سنذكرها يقفينا في المقام للقول بالإجزاء ما هي الأربعة أولا إما أن نقول أن الفقهاء حكموا بالإجزاء حكموا بالإجزاء لأن الأمر بالإضطرار عند العز عن الواقعي لأن الأمر بالإضطرار عند العز عن الواقعي من باب يسر ورفع العسر والحرج أمن المكلف بالذب رفع العسر والحرج أمر بالأفضرار فإذا جاء بالأفضرار ثم قلنا لا يجزي مرة ثانية, مرة ثانية اعد الصلاه أعد الصلاة مع الوضوء تمكن داخل أو خارج إذا قلنا هكذا هذا عسر وحرج على المكلف والشريعة إنما جاهر كان التأثير على النار فالقول بالإعادة مرة ثانية داخل أو خارج بعد امتصال الابطرار المامور به عند العجل من الواقع هذا فيه عسر وحرج على المكلف والقرآن يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم واضح نقول هكذا نقول هاك اما هذا نقول هذا السبب الاول الذي لاجله قد قد قد يحكم الفقيه إما اما هذا اولى او من سبب اخر السبب الاخر ان نقول هكذا ان نقول هاك أدلة الأوامر الإفترارية مطلقه مو مطلقة مطلقة يعني, يعني بسم الله الرحمن الرحيم فتيمموا صعيدا طيبا صحيح؟ فتيمموا صعيدا طيبا إذا كان إذا كان الأمر الاطراري لا يكفي عند التبكن بعده من الواقع فكان يجب على الوضع. فكان أن يوضح أن يقول أن يقيد فتيمنوا صعيدا صيبا إذا وإذا تمكنتم من الوضوء فأعيد الصلاه الأخدوه لكن الأوامر مطلقة الاوامر الاطراريه البدنيه عن الواقعيه لو نظرنا اليها واحدا واحدا واحد لوجدناها مطلقه الامر في قوله فتيمموا هذا وجوب والوجوب الشرعي هنا منصب فقط مخصص فقط للحكم بقول بالقول بوجوب التيمم اما هل يجب ويسقط عند التمكن يكفي لا يكفي فالآية من هذه الناحيه مطلقة لم تبين ولو أرادت لبينت من عدم بيانها من اطلاقها نستكشف أن الأوامر الأقترارية تغني تجزي عن الأوامر الواقعية تمكننا منها في داخل الوقت بعد المدير الثاني واضح فايد الاول نقول بالاجزاء رفعا للعسر والحرج الثاني نقول بالاجزاء لان ادله الاوامر الاقراريه مطلقه ولو ان ولو المولى يحكم بعدم الاجزاء لكان ينبغي عليه ان يبين ان يقول الاوامر الاقراريه تجزي اذا لم يرتفع العذر أو الجهد، وإذا ارتفع ثلاث جديدات أو غيره، وهذا الإطلاق إطلاق مقامي، لا لأ، المقام يقضر وأبد الواضح يصير ثاني ثاني، ثالثا أو نقول لا ليس لأجل الأول ولا الثالث، يعني لا لاجل رفع العسر والحرج ولا لاجل اصدار حكمنا بالاجزاء اذا لماذا حكمتم بالاجزاء الفقهاء يقولون حكمنا بالاجزاء لارضاء يولى لأن لامن القضاء والاداء لكل منهما دليل خاص على ذلك يعني فهم هذا القول يقول بالنسبة للقضاء بالنسبة للقضاء نقول نحكم بعدم وجوب القضاء لماذا؟ قال لأن القضاء متى يصدق؟ القضاء متى يصدق؟ يصدق عند الفوز صحيح؟ تقول إذا فات عليك هذا فقديم. اما اذا لم يفت شيء على المكلف بعد قضاها موجود الامر بالقضاء يتوجه للمكلف اذا فاته شيء اما إذا لم يفت فلا يوجه له الامر بالقضاء وفي المقام يدعي المستدل وفي المقام المستدل يقول نحن نحكم بعدم فوات نحن نحسب بعدم فوات شيء على المكلف عجيب فوات فموجود يقول نعم لأنه نقول فات أو وجب القضاء إذا استمر العذر إذا استمر العذر من الأول إلى اخر إذا استمضى العذر نقول له يقضي بعد الأساس أما إذا الصوت غير متصور هنا فالقضاء ايضا غير متصور وهذا الامر يحتاج إلى توضيح الأكثر خل نقرأ ما وصلناه، إن وصلنا عليه شرحناه أن يصدر أصدر لحظة على الوطن قام. المقام الاول الامر الاضطراري كمقدمه يقول وردت في الشريعه المطهره اوامر لا تحصى وهذه الاوامر تختص بحال الضروريات يعني الاقتراريات وتعذر امتثال الاوامر الاولى اي الواقعيه او لا او في حال الحرج في حال الحرج من امتثال الامر الواقعي تتوجه الى الامر الاضطراري والامثله كثيرة مثل التيمم للصلاه عند فقد الماء مثل وضوء الجبيره اذا كان الماء يضر بالعضو المراد غسله المولاي يقول توضع وضوء الجبيره وغسل الجبيره ايضا إذا عن الإنسان غسل وكان في بعض بدنه جبيرا والما يضر بها المولى يقول اغتسل غسل جبيرا وصلاة العاجز عن القيام أو صلاة العاجز عن القعود الضلي على دنبيه الأيمن أو إلى آخره وصلاة الغريق ايضا إلى آخره فلا شك في أن المفروض المفروض الإضطرار ترتفع به فعلية التكليف لأن من شروط التكليف الحدراء فإذا عجز المكلف سقط لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى وقد ورد في الحديث الشريف مستروا إليه غير أن الشارع هذا الحكم هو واضح القاعدة الواضحة إلا أن الشارع هذه القاعدة جعل لها استثناء في بعض الأمور العبادية إذا عجزت عن الواقع ما يفقص كل الأمر لا تنتقل إلى بدل قال غير أن الشارع المقدس حرفا على بعض العبادات لا سيما الصلاه التي لا تترك بحالك أمر عباده بالاستعاضة يعني بالانتقال للبدل بالتعويض للبدل بالاستعاضة عمد اضطر إلى تركه بالاتيان ببدل عنه. فامر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء او بدلا عن الغسل وقد جاء في الحديث الشريف يكفيك التيمم يكفيك 10 سنين وامر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشره العضو في الوضوء والغسل وامر بالصلاه بالجلوس بادلا عن الصلاة من القيام وهكذا فيما لا و من تتعبد العمل في حال اضطرار المكلف و العمل و العمل و العمل للواقع الاختياري و في حال الحرج في العمل و العمل و العمل و العمل سنوات ما و العمل يستيقظ على اثني عشر سنوات لا اذا حافظ عليه عدد سنواتهم يكتم ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطرارية هي اوامر واقعيه حقيقيه ذات مصالح ملزمه كالاوامر الاوليه الواقعيه وقد تسمى الاوامر تم الثانويه تنبيها على انها وارده لحالات طارئه هذه حالات ثانويه ايضا هذا المكلف وعدم تسل المكلف ادى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها هذا واضح سقط عنه التكليف به هذا لا كلام انما الكلام تمكن بعد ذلك هل يعيد او لا ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحاله الاطراريه الثانويه زال العذر ورجع المكلف الى حالته الاولى من التمثل من تحقيق الماء من التمثل من أداء ما كان عليه واجبا في حال الاعتبار في حال الاختيار لا الاختيار في حال الاختيار فهل يجزيه أم لا فهل يجزيه ما كان قد اتى به في حال الاخترار أو لا, أو لا يجزيه فلابد له من إعادة الفعل في الوقت أداءاً إذا كان الارتفاع إذا كان ارتفاع الاصرار متى في داخل الوقت يعني نقول له يعيد قبل انتهاء وقت الفعل التفتوا التفتوا, التفتوا. وكنا قلنا بجواز <تصفيق> الببار وهذا حصير وكنا أما لو كنا بحدم الجواز لو صلنا أول الوقت صلاه فاصل مع السياسة وكنا قلنا بجواز البدار أو إعادة الفعل خارج الوقت قضاءا إذا كان ارتفاع الأقتراب متى بعد الوقت إن هذا بالفعل لا لسه ما يكون إن هذا امر يصح فيه الشك والتساؤل وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم شفوا وإن كان المعروف وإن كان المشهور المعروف بين الفقهاء معروف ماذا القول بالإجزاء مطلقة مطلقة يعني شو هو المفروض نستثمر مطلقة أداة وقضاء هذا غير أن تضباطهم على القول بالإجذاب هذا القول بالكفاية مو مستند إلى البديهة العقلية، لان هذا فقط بديهي عقلي ليس مستندا إلى دعوة أن البديهة العقلية تقطبي أو تقبي به بالإجذاب، لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجذاب، وضد بعض يمكن العقل يقول عن عدم الإجذاب بلا محدودة عقلي. أعني يمكننا أن نتفور عدم الإجزاء بين الإثيان بالمؤمور به، بالأمن الافتراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقع الاختياري. <تصفيق> إسرارا عجيب لماذا تقول من عدم الإجزاء يقول للتوضيح توضيح ذلك أنه لا إشكال في أن به في حال الافترار أنقص، واضح؟ أنقص. من المامور به في حال الاختيار المأمور به في حال الاختيار الصلاة مع الوضوء 100 درجة في حال الاطرار 80 درجة والقول بالإجزاء فيه مع هذا من معناه شما؟ معناه في طاية الناطف الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل الكلام كله مع التمكن من المارك اذا ما تمكن واضح انه لا سلام في البيت قال مع فرض حصول التمكن من اداء الخطا في خارج الوقت فالعقل يقول بعدم الاجزاء ولا شك في ان العقل لا يرى باسا اللي مكتوب لا يرق غلق لا يرى لا لا باسا الامر بالفعل ثانيا بعد زوال الضروره العقل يشوف المكلف حصلت الماء بعد الصلاه بالتنميه أقول لها مالي يقول أيضاً أقول له قال المصلي يقول شكوبي شكوبي حين الصلح انت خطرت عشرين درجة عيد داخل وقبي خارج الوقت حتى تكمل بقية الدرجات قال إن العقل لا يرى بأساً بالأمر بالفعل ثانية بعد زوال الضرورة تحصيلاً للكامل الذي كان قد فات من, من المكلف بل قد يلدم العقل قد يلزم العقل بذلك إذا كانت الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها ولا يثبت مثبّل الكامل في تحصيلها. هالثمن الناقص يجبر الإنسان. يجبر, يجبر. يجبر. إنما الكلام إذا ما كان يجبر عشرين درجة أدرى حاسة. إهنا العقل يقول يجب عليك أن تبحث وتحفظ تحصيل وتحف بقيت درجات إذا كان يمكن ذلك فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء إلى القول الإجزاء ليس للبديهة العقلية لسر هناك إما لوجود ملادمة بين الاتيان بالناقص وبين الإجزاء, وبين الإجزاء عن الكامل وإما لغير ذلك من الأسباب فيجب أن نتبين ذلك ما هو الدليل؟ ما هو السبب الذي لأجله حسم الفقهاء بالإجزاء جميعا فنقول هناك وجوه أربعة تصلح ان تكون كلها او لا او بعضها مستندا للقول بالايذاء نذكرها كلها و صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه